وَإِذَا قِيلَ اخْفُضُوا نِسَاءَكُمْ فَخَفَضْنَ فِى مِقْدَارِ مَا أَمَرَهُنَّ اللَّهُ فَمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَطْلُبُونَهُ ۚ فَإِذَا اطْمَأَنَّتْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ مِنْ وَنَبْرَارِ <تقوه> لِتَخْتَلُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ في به اتتقوا جان علم اننا المغلو في شيء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 وَالَّذِينَ مَالُوا لَهُ رِبًا خَبِيثًا مَّنْ يَشْتَرِهِ وعلى الوارث مثل ذلك فإن أعلم وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلَا اتقوا الله ذو العلم الله بما تعملون بصير